الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم هناك فرق بين العلم والفقه والفهم ثلاثة أشياء علم وفقه وفهم أيها الأول العلم ثم الفهم ثم الفقه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات هذا الفهم وليتذكر أولو الألباب هذا الفقه فالفقه هو أن يعلم الإنسان مصادر الشريعة ومواردها وحكمها واسرارها فيكون عنده ملكة قوية في العمل بالشريعة وليس كل عالم فقيها ولا كل ذكي عاقلا فهذه الأشياء يظن بعض العامة أن معناها واحد ولكنها مختلفة ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم كيف بكم اذا كثر كثر القره وقل الفقهاء فالفقي غير العالم الفقي عنده علم وعنده ادراك للامور وتقوي وتقويم لها ومعرفة باسرار الشريعه وحكمها ولهذا تجد تجد عالمين يسالان سؤالا واحدا فيفتي احدهما بفتوى هي مقتضى العلم لكن يفتي الاخر بفتوى هي مقتضى الفقه هي مقتضى الفقه لانه ينظر لو افتينا بهذه بهذه الفتوى بناء على ما عندنا من العلم لحصل على الناس ضرر نضرب لكم مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم يعني الرسول يعلم قواعد إبراهيم ولكنه ترك ذلك خوفا من إيش من الفتنة خوف من الفتنة أن يقتل الناس عن دينهم إذا غيره في الكعبة هذا فقه هذا من الكعب الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة الثلاث واحد من طلق ثلاث فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو ثلاث فواحده فكثر ذلك من الناس كثر من الناس فرأى عمر رضي الله عنه أن الناس تلاعبوا في هذا الأمر والطلاق الثلاث بكلمة واحدة وكلمات متعاقبات لا يجوز فقال أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو امضيناه عليهم فأنضهوا عليهم وقال من طلق ثلاثا فقد رضي لنفسه بالبينونة فلا يرجع هذا من الفقه ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده من الفقه ما تستقيم به فتواه حتى لا يفتي الناس بأمر يكون عليه فيه ضرر وعلى الناس أيضا أما الفهم فإنه قد يكون الإنسان فاهما وليس عنده علم وقد يكون عالما وليس عنده فهم ولهذا تجد ايه من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرؤه رجلان من من أهل العلم يفهم أحدهما من هذا الحديث أو من هذه الآية ما لا يفهمه الآخر. لا. نعم. يقول في بعض الكتب مقولة وهي وهي أنه لا اختيار في الأمور واسؤال هو ما ضابط العمل الاجتهادي ومتى أكثر على من خالفني وهل أكثر على من خالفني فيما أرى راجحا في مسائل الفتح وكيف يكون الإنكار الإنكار معناه أن الإنسان ينكر عليه ما فعله ولا يعذر به وهذا لا, لا ينكر في مسائل الاجتهاد المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها فلو اننا راينا رجلا ياكل لحم ابل ولا يتوضا بناء على اجتهاد ان لحم الابل لا ينقض الوضوء فاننا لا ننكر عليه ولكن عدم انكارنا عليه لا يمنع مناقشته في الامر ان نقول له يا اخي تعال بيننا وبينك السنه هل ينتقد الوضوء بأكل لحم الابل أو لا ينتقد؟ أما المسائل غير الاجتهاديه وهي التي لا مساغة للعقل فيها فإنه ينكر على المخالف فيها كما لو أن أحدا لو أن أحدا تكلم في أمور الغيب وأنكر شيئا من أمور الغيب التي أخبر الله بها ورسوله فإننا لا يمكن أن نقره على ذلك ولذلك لانه لا لا مجال للاجتهاد في الامور الغيبيه نعم الرجاء لا, لا داعي للاجابه على هذا السؤال لان العمل به غير ممكن عند كثير من الناس وقد كتبنا عنه في كتبنا وأجبنا عنه إجابات متعدده فلا حاجة إلى تدوير الكلام فيه نعم يقول السائل عليك الشيخ هل يصفح أن نقول عن النبي صل... ان النبي صلى الله عليه وسلم مشجر وهذا نسمعه الكثير مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن أتبع إلا ما ينفع ونحن كلنا مامورون باتباع وجهه نعم اهل العلم يطلقون على الرسول عليه الصلاه والسلام انه مشرع ولهم في ذلك دليل قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وهذا يدل على أنه يأمره يستقل بأمره وخرج ذات ليله متاخرا في صلاة العشاء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ولكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء هل نقول إنه أمره امر او نهى عن الشيء عن الهوى او عن امر يرى انه مصلحة الثاني او الاول الثاني فاذا اقره الله عليه اذا اقره الله عليه فوشر فيكون شرع الله بالاقرار ويكون, ويكون رسول عليه الصلاة والسلام قد شرعه لامته فاقره الله عليه ولهذا إذا اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا تكون المصلحة في خلافه فإن الله تعالى ينبهه على ذلك قال الله عز وجل عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فدل هذا على أنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله وسكت الله عنه فإنه مما رضي الله عز وجل والخلاصه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع الأمة ويوصف بأنه مشرع نعم شكرا السائل ودير من القمر يوم كذا كذا هذا من إجراء العلم الغيب وما يكون من نعم إذا قال علماء الفلك إن القمر يكثل في الليلة الفلانيه أو الشمس وحددوا ذلك بالدقيقة فإن هذا ليس من علم الغيب بل هذا مما يدركه أهل الحساب في حسابهم ولهذا يحكمون عليه ابتداء وانتهاء وكيفية فيقول الكسوف جزء كلي في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية في الليلة الفلانية الشر الفلاني وليس هذا من علم الغيب ولكنه مما يدرك بالحساب وقد صرح بذلك كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام بنتينية رحمه الله وأما قول القائل فهل نصدقهم فنعم نصدقهم إذا علم حذقهم وفهمهم في هذا الحساب، أما مجرد أن يقول أي قائل إن الكسوف سيقع في يوم كذا أو الخسوف، إن الكسور سيقع في يوم الكذا لا بد، فأننا لا نصدق. الشيخ: مجموعة من والنساء ذهبنا إلى وكانت وبعد إلى مكة. طورت هذه المرأة فهل تقتصر وتعتمد؟ أم ماذا تفعلها هذه مسألة يكثر السؤال عنها ويخطئ فيها كثير من الناس إذا مرت المرأة بالنقاط وهي حائض وهي تريد العمرة فإن بعض الناس لا يدعها تحرم لا يدعها تحرم يتركها ظن منه أن إحرام الحائض لا يصل وهذا الظن ظن غير صحيح بل اذا وصلت الميقات وهي حائض تريد العمره تحرم من الميقات تغتسل تستتفر بتو وتفلي كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اسماء بنت عميس حين نفست في ذي الكليفه في عام حجه الوداع فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف اصنع قال تغتسل واستذفري بثوب وأحلمه فالحائض كذلك ثم إذا طهرت اغتسلت غسل الحيض وأدت العمره ولا يحتاج إلى إحرام جديد ولا إلى الخروج إلى الحلم ولكن إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وتظن أنها لا تطهر قبل الرجوع إلى البلد فنقول لهذه لا تقلمين لا تقل فإذا دخلت مكة مع أهلها وقدر أن طهرت قبل أن يرجعوا إلى البلد وأرادت الاحرام عند طهرها فماذا تصنع نقول تخرج إلى الحلم، إلى الفل التنعيم أو الجعران أو عرفة أو الحديبية أين كان من فل المحرم المهم أن تخرج إلى الفل فتحرم منه نعم يقول السلام عليكم الشيخ ما رأيكم بعض الذين إذا رأوا منهم يضجبونهم لما لجنهم أو لدينهم أو لكفرسنهم أو غير ذلك حيث يقومون أفضل رؤوسهم دون مصابحتهم فلا فعل ذلك دون مصابحة فيه مقالبة في السنة الأملاك نعم هذا السؤال سؤال وجيب وكنت أريد أن أتكلم عليه ظهر الظاهرة الآن إذا لا, لا, إذا لا قوى الرجل الذي يقدرونه على طول امسكوا رأسه نعم ولا, ولا يصافحونه امسكوا رأسه وقبلوا مسحة المصابحة وهذا خطا هذا خلاف السنه اكرم الناس عند الخلق الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه لم يكونوا اذا لقوه, إذا لقوه. مسكوا براسه بل السنه المصافحه صافح اولا ثم اذا شئت ان تقبل راس صاحبك تقبل او جبهته مثلا اما ان تمسك براسه هذا ما صافح اولا ثم قبل راسه أو جبهته من شيء. وما رايكم الواحد مسك الرأس باليمين وصافح باليسار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا أشهد هذا وقع لي أن أمسك رأسي بيمينه وصافح أنه بيسار سبحان الله هذا لا يقع إلا اجتهادا اجتهادا من الناس واكراما لمن يكلمون وزيادة الشوق لكن اتباع السنه أولا صافح اولا ثم ان شئت فقبل رأسه وجبهت وان شئت فقبل هذه واحدة ثانيا رأيت بعض الناس يشح في كفه على أخيه يشح في كفه على أخيه اذا صافح كيف؟ واحد منكم يقوم مصافحة على المصافحة هذا. وفهد أحمد كان حاشب. يدك بس. بس كذا. يعطيك الكف مضمومة. ثم تمسكها كذا. هي بتفتح البهام. قول هكذا. علشان يكون المصافحه تامه المصافحة تامة. أما تعطي يدك هكذا كأنه ليس فيها أصابع. أو أطراف وبعض الناس يعطي أطراف الأصابع لا هذا شيء جديد ولذلك أنا يعني لا أهل جهدا إذا أحد صافحني في رأسي دون يدي أنا أقول له ابدأ بجد ثم إذا مد يده هكذا بدون أصابع أقول أقل سوف فهم إبهام تعلم المصافحة التي تدل على المحبة والالتئام إذا اليد التأمت باليد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وسكت لا شبك بين أصابع إذا أمسكت بأصابعك هكذا ما رح يفكر لكن لو خلت كذا سهلا أن يفرد على كل حال هذا السؤال وجيه وكنت أريد أن أتكلم فيه لكن الحمد لله نعم يقول السائل طلعت الشيخ هل اتصال الصبو في شرط في صحة الصلاة هل هل اتصال الصبو شرط في صحة الصلاة, الصلاة؟ عيب في هذا الحرم يسأل اتصال الصبو نظر لكي بمساحة الحرم نعم ولا شك أن السنة في الصفوف في صلاة جماعة المراصة التي ليس فيها مشقة المراصة التي ليس فيها مشقه وإنما تمنع الفرج بين بجار والصنة أيضا أن يقرب الصفوف بعضها من بعض والإمام يقرب من الصفوف ولاحظوا أننا نجد بعض الأئمة يكون بينه وبين الصف الأول ما يسع صفين والسنة أن يكون الصف الأول يلي الإمام كما يلي الصف الثاني الصف الأول يتقارب الإمام المؤمنون لأنهم جماعة كذلك السنة أن يتم الصف الأول فالاول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها الملائكة فصف عند الله قال الله تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون والصافة تصفا. قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال يتراصون ويكملون الأول فالأول هذا هو السنة لكن نجد في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لا يهتم الناس بتكميل الأول في الأول ولا بتكميل الصفوف تجدهم أوزاعة وهذا خلاف السنة بلا شك فمن استطاع منكم أن يكمل الأول فالأول فهذا هو الأفضل وكذلك من استطاع منكم أن يسد الخلل إذا وقع في, في الصفوف فهذا هو الأفضل نعم في قرشه يقوم السائل شيء ما متجته في الدعاء في الطمئنينه ترتيب الدعاء اولا يجب ان نعلم ان خير الدعاء ما كان في كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم وأن ذلك خير الدعاء وأجمعه وانفعه للعبد هيا ليت الإنسان يتتبع الأدياء في القرآن ثم يدعو الله بها، إلا شيئا لغيرنا فلا ندعو به. يقول بعض الأخوة وأنا شاهدت ذلك، أنا سمعت بعضه في الطواف سمعت داعي يدعو في الطواف. يقول بسمك اللهم أحيا وأموت اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت روحي فاغفر وارحمها وإن أمسكتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين يقول هو أطوف نعم قلت لها ما يصل هذا هذا دعاء للنوم إذا كنت في سريرك فقل هكذا سرير النوم فقال لي قائل أخ نتكلم قال لي قائل ثقة صدق قال ألا أخبرك بما هو أعظم من ذلك فتهاك قال سمعت السائل في الطواف يقول ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآلتهم منك والذكر فقال ثالث وهم علماء جملة قال ثالث الطواف قال ثالث ألا أخبركم بما هو أعظم من ذلك قلنا ها قال سمعت طائفا يقول رب فري وهبري وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي <تصفيق> سبحان الله فعجب فأقول ما في شك يريدون خير لكن ما كل من اراد الخير خيبوا له فأقول لو أن الإنسان تتبع القرآن الكريم وأخذ منه الادعيه دون الادعيه التي قد مضى زمنها مثل ربنا انزل على المائده من السماء او التي لا ينبغي ان بها بها اغفر لي وهب لي موكلا لا ينبغي لاحد من بعد هذا ما يجوز يدعو ثم جمع وما صح عن الرسول عليه الصلاه والسلام في السنه ثم جمع وصار يدعو لي ذلك خيرا مما نسمع من الادعيه المستوعة التي لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا سمعناها عن السلق لكنها مستوعة ومنمقة وقد تكون معانيها قليله ضحله فخير الدعاء ما جاء في الكتاب والسنة ذكر بعض العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقسم تركته بين ورثته على حسب فرائض الله ولكن هذا وإن جوزه بعض العلماء فإني لا أرى ذلك لماذا؟ أولا لأن هؤلاء الذين وزعت عليهم التركه ربما يموتون قبل اليس كذلك؟ الآجار بيد الله كم من مريض دفن صحيحا وثانيا أنك أنت ربما تحتاج ربما تحتاج ما تدري انت الان ترى انك لست بحاجه لكن قد تحصل نوائب من نوائب الدهر تحتاج فيها الى المال فتكون قد قسمت المال على غيرك لهذا نرى انه لا ينبغي للانسان ان يقسم ماله بين ورثته ولكن اذا قدر الله عليه ان يموت فقد علمت القسمه اذا كانوا رجالا ونساء وهم اقوى فكيف القسمه للذكر مثل حظ النساء وإن كانوا أولاداً بنين وبنات فللذكر مثل حظ النساء وإن كانوا أخوة من الأم فلذكر للذكر مثل الأنثى للذكر مثل الأنثى لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهم الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الذي ارى ان لا يذهب لان حق الزوجه واجب ولانه ربما اذا سافر عن زوجته وهي قد ابت ذلك ربما يحصل بينهما مشاقه فتكره او ربما يحصل منها ما لا ينبغي اذا غاب عنها والمحافظه على الاولاد والأهل ورعايتهم واجبه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحقوا إخواننا في البصنة والهرسك أن نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العزة والنصر نسأل الله أن عزهم وينصرهم على العدو ونبشركم حسب ما بلغنا أنهم ولله الحمد اليوم يقاتلون مقاتلة مهاجم لا مدافع. وأن الله سلط الكروات على الصر فصار يقتل بعضهم بعضا وهذا لا شك من دعاء المسلمين لانهم أكثر من الدعاء لهم في كل وقت ترجى فيه الإجابة وفي كل حال ترجى فيها الإجابة والله عز وجل على كل شيء قدير يقول السائل من المعلوم أن الشهيد لا يغسل فإذا استشهد وهو جنب فهل يغسل أم لا نعم إذا استشهد الإنسان وهو جنب فقال بعض العلماء إنه يغسل وقال بعضهم إنه لا يغسل والصحيح أنه لا يغسل لأن الشهادة تكفر كل شيء وغسل الجنوب إنما يكون إذا أراد الصلاة والذي قد قتل ليس يريد الصلاة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فتطهروا متى؟ إذا قلنا إلى الصلاة والميث لا قوموا الصلاة وما يروى من أن الله بن حنضل أو حنضل بن الله نسيت فاستيته الملائكة فإن ذلك لا يدل على وجوب تغسيل الشهيد إذا كان جنبا لأن توصيل الملائكة إياه من باب الإكرام وهو أمر غيبي لا يثبت ذلك للأحياء الذين أمروا شاهد أو لا يثبت الميت الذي بين أيدينا وأمره شاهد. آخر سؤال في هذا اللقاء وغدا الجمعة والق والقاء الدروس فيه يمنعكم عن التقدم إلى الجمعة. والتقدم الى الجمعة من اغتسل في بيته وراح في الساعة الاولى فكأنما قرب يا ابا عزيز كم بدنا وفي الثانية قرأ وفي الثالثة الثالثة en de is de